هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استبى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا فَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ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 هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور فإن الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله